حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارا ذلك ولو يشاء الله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 ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف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 ولا تاعرفبا في لحن القول و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 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الرني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم